أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تبكرة لمن يخشى تنزيناً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 انك بالوادي المقدس طوى وان اخترتك فاستمع لما انوحا انني انا الله لا اله الا الله دفع بدني واقم الصلاه ذكر ان الساعهت يكد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد عنك عن ذا من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وماتيك بيمينك يا موسى قال ان يعصا يتوكل علينا وامش بنا وان يفينا ما امر اخرى قال الغناء يا موسى فالقاها في يديه حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك يا جناحك تخرج بيضا غير يسو آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى ارهب إلى فرعون إنه ضغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبزحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال أو قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفينه في التابوت فاقذفينه في اليم فللقه اليم بالساحل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 فَتَنَّا كَفَتُونا فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْطَنَعَتْ نَفْسِي إِذْ مَا بِأَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنَى فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا فلطال علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فاتياهم فقولا اننا رسول ربك فارسل فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قال جيناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى ان قد روح الينا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 لا يضل ربّي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مفدا ومن سلك لكم فيها سُبلاً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به أزواجاً من نباتات شتى كُلُوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآياتٍ ليُؤمن بها مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ ادْعُ تَرَى لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ, فاجعل بيننا وبينك مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ ما كانا سوا قال لهم عيدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا بدوا لا في العرف فجمعت ايدم ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فنسكن بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن, يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيفكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى ما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل اللقوا فاذا خبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحر من انما تسعى فهدس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى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 غيريكم وارض لكم من خلاف ولا أصليبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابه وأبقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا وقضنا أنت قاض في هذه الحياه الدنيا اننا نادى ربنا ليوفر لنا طايانا ليغفر لنا طايانا وما اكرمتنا عليه من السخط والله خير وابقا انه من ياتي ربه مدرلا وَمَن يأتِنِي مُؤْمِنًا قَدْعَا مِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ كَرُمُوا الدَّرَجَاتِ العلا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ تزكى ولقد انحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشا فاجتمعوا فرعون بجنوده فرشيهم من اليم بما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل قَدْ أَن جِئْنَاكُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن ضَيْعَاتِنَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَلَا تَغْطَوْا فِيهِ فَيَخِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي رَغَبٌ غَفَّارٌ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 القوم فمر فناما فكذلك القسانري فاخرج لهم معيدا جسدا له خوار فقالوا هذا اله الهكم والاله موسى فرسيه افلا يرون ان لا يرجع اليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَإِذْ قَالَ لَهُ أَنَا أُؤْمِنُ قَبْلَ يَا قَوْمِ إِنَّنَا فُتِنَّا بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّضْرِبَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا بَنَعْتَ إِذ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَانِ أَلَّا تَتَّبِعَانِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ لَن نَّبْغِي لا تَنخُذْ بِنِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّطْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّطْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْضَ بِقَوْلِي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقضت قرضه من اثر الرسول فقلت قرضه من اثر الرسول فنذبتها وكذلك شغلتني نفسي وارفض بها فان رك في حياتي ان تقول للناس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَا نُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُنَّهُ فِي يَمِّ الْاسْفَلِ إِنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ يَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِنَا مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا غَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ مَآبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِلًّا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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ندن له الرحمن إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا فَلَا يَخَافُ مَنْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَى فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَى آدَمَ إِلَى أَن يُقْبَلَ فَرْسُهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ تُلْنَا الْمَلَائِكَةَ فَقَدِ اسْتَوَوْنِي آدَم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا الْجَنَّتَ لَكُمْ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا بَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضرع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم الادلك على شجره خلد وملك لا يذلا فاكل منها فبدت لهما ما سواتهما وظفقا وظفقا يخسفان عليهما من ورق جنة وعصا ادم وابهو فغوا ثم تباهىربه فتاب عليه وهدا قال اهدظامنها جميعا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ظُلْمًا وَلَا كُفْرًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى لهم معيشه فظا كن ونحشره ونحشره يوم البيان اعماء قال ربي لن حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت كياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا وكذلك نجزي من اسرف ولم يمن بايات ربي ورعذ لا اخره اشد وابقا افلم ينذرهم كم اهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لننها ولاولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجلا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 اهل نفدنا وانفي ورزق ربك خير وابقى وامر املك بالصلاه واصبر عليها لا نسنكر رزقا نحن نرزقك والعاقبه لك هو وقالوا لا ياتينا بايه من رب او لم تاتين بينهما في الصحف الاولى ولو ان املكنا من قبل اله قالوا بقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط المستقيم ومن تدا